التسجيل التاسع والعشرون استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف المتدرج باء مراحل Ta, müşur et. Tha,